قَالَ هَل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تسئب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميص هذا فالقوا على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قَالُوا نُتَالله إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْشَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ شَاعَ لَهَا رَبِّي حقا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 فاقر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآقرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون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 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ ضَبْطَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة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 افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى اذا سيئ ترسل وظنوا انهم قد كذبوا وظنوا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 ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحما وهدى ورحما لقوم يؤمنون الله الله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 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُنَّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الذي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ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 in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 ومن أسر القول ومن جار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار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 وَهُم يجدلون في الله وهو شديد المحان وَهُم يجادلون في الله وَو شَديد المحان.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 وَمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ وَظِلَالُهُمْ بِالْقُتُبِ وَالْأَصَالِ اللَّهُ, الله أكبر الله اكبر الله اكبر قل من رب السماوات والارض قل لله قل افتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم, لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 انزل من السماء ماء فسالَت أوديةٌ بقدرها فاحتمل السيل زبدًا رابيًا وممّا يُوقدون عليه في النار بتغا أحلية أو متاع ابتغاء أحلية أو متاع زبد مثلهم ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب شفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين فَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَوَأَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ أولائك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المآب الله أعلمها